فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم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 وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةٌ لقوم يوقنون ام حسب الذين اجترحوا السنيات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم سا ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق وليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وهو العزيز الحكيم